119. أحر لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه 129. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والخلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض 114. الله بكل شيء عليم 115. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تفتمون والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تتألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤ وَإِن تَسْأَلُوا عَن نَّحِينٍ يُنَزِّلُ الْقُرْآنَ تُبْدِلُ لَكُمْ عَفَاءَ اللَّهُ عَمَّا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ قَدْ سَأَلَ قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ مَّا أَصْبَحُوا بِهَا كَافِينَ ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حالكنا الذين كفروا يفترون على الله الكذب ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وا دون لا يعطي